نبس مع صوتكم لا عد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقرب كأنه جمادي تسمع لقال وقيل ها نسمع صوتكم لا عد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقى المكان نهج ما دي تسمع لقالن وقيل تسمع لقالن وقيل